اعتزل ذكر الأغاني والغزل, والغزل وقول الفصل وجان من هزل ودعي الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل إن أحلى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمسي في عز رفيع وتجلل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جل وهجر الخمرة إن كنت فتا كيف يسعى في جنون من عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفض فعل الأهرم من يسمع خل أين من ساد وشاد وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجاء أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بن يسمع وصايا جمعت حك من خصت بها خير الملل أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغم العداء وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعرب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم اذهبي في الطراح الرفض لا تبغي النحل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو منع على الأصل التكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عمدي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرة تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسم منا بينهم تلقاه حقا وبالحق نزل اطرح الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل كم جهول بث فيها مكثرا وعليم بث منها في علل كم شجاع لم ينل فيها وجبان وجبانن غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل لا تقل أصلي وفصل أبدا إنما أصل الفتاة ما قد حصل قد يسود المرء من دون اب وبحسن السبك قد ينقد انما إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخل المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن النمام وزجره فما بلغ المكرها إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل قصر الآمال في الدنيا تفوز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلب الموت على غروة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطبق الطفل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل أيها العائب قولي عبثا إن طيب ورد مؤذ للجعل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتن إن للحيات لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما شئت فتل غير أن في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلام هاشم أحمد المخت. ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل